ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين آخر منزلة في المجلد الأول من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي لب المنازل وروح الأعمال هي لا تتعلق بصورة الأعمال لكنها تتعلق بروح الأعمال، إنها منزلة الخشوع، والخشوع يربطه بعض الناس بالصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا وذكر الخشوع، وما ذكر الخشوع إلا وذكرت الصلاة، غير أن هذه المنزلة تتعلق بقلب الإنسان وبسكونه إلى ربه واستسلامه لأوامر الله عز وجل خاشعة الخشوع في اللغة السكون والترفق والطمأنينة والخفض ومن ذلك قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا خشعت يعني سكنت فسكون القلب في كل المقامات والأحوال لله عز وجل هو الخشوع ابن القيم رحمه الله قدم بين يدي منازل الهروي التي اسماها الهروي اصلا بمنازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين قدم مقدمة لطيفة وختم منزلة الخشوع بمسألة فقهية بدأها قدم لها ابن القيم بقول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وفي الآية دليل على أن الخشوع محله القلب ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فالخشوع اصلا مكانه وما ومحله في القلب هذه الآية يقول فيها عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقول كان ما بين ما بين إسلامنا وبين عتابنا بهذه الآية أربع سنوات يعني بعد اسلامهم وبعد أربع سنوات قال الله عز وجل لهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يعني ابن عباس في تفسيره يقول هذه الآية قال إن الله استبطأ قلوب المؤمنين يعني رأى أن قلوب المؤمنين في إقبالها عليه بطيئة استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على راس ثلاث عشرة سنة قائلاً ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وكأن الآية تقول بعد أن أسلمت كان ينبغي أن يظهر هذا لعمو المؤمنين أن يظهر أثر الخشوع على قلوبكم ولكن كما في الآية نفسها أن مما يصرف القلب عن الخشوع طول الأمد وطول الأمد هي عند ابن مسعود أربع سنوات وعند ابن عباس ثلاث عشرة سنة والمعنى طول الأمد الإنسان إذا استمرأ شيء وسار فيه ينسى أو يكون بذلك قد بعد عهده عن الاستقامه وهذا الفتور الذي يصيب القلوب يشعر الواحد انه في بدايات الطلب يقبل باقبال شديد بقلبه في ايام الاستقامه الاولى فما زال اثر التوبه على قلبه فهو يبكي لاقل شيء رقيق القلب قريب الدمعه حاضر الفكر والذهن باقباله على الله عز وجل يذكر ويجد حلاوة الذكر ويناجي ويجد حلاوة المناجات تمر عليه أيام وتطول عليه السنين ويطول عليه الأمد لم يحصل شيء من أمر الآخرة فيصيب القلب شيء من التدهور والفتور ولكل عابد شرح والشرح هو الاقبال الشديد على الشيء والشرح الشديد فيه ولكل شره فتره يصيب الفتور كل الناس عموما طول الامل بس كده قال ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم طول الامل او قل طول الامل يقسي القلب المطلوب من الخشوع هو الخضوع والذل الكامل لله عز وجل ولا شك أن له بواعث وأسباب ومحركات تحرك القلب نحو الخشوع فتجد تعريفات العلماء من علماء السلوك والتربية في الإسلام يتحدثون عن الخشوع تعريفا ولكنك تشعر من خلال التعريف بالنتيجة والاثر يعني كأنهم يتحدثون من خلال التعريف ايضا عن ثمرت هذا الخشوع لكن عموما الخشوع يطلق على السكون حتى المولى سبحانه وتعالى يقول ومن اياته انك ترى الارض خاشعه اي ساكنه وخشعت الاصوات معناها الاصوات سكنت هذا في اللغه اما في الاصطلاح فمثلا الخشوع يقول ابن القيم هو الانقياد للحق وهذا صحيح لكن يبدو من هذا التعريف أن هذا ثمره شنو الخشوع الانقياد للحق وابن القيم نفسه يقول هذا من موجبات الخشوع ويا إخوان الأخلاق في الإسلام سلسلة هذا شيء عجيب في الدين الأخلاق في الإسلام سلسلة يربط بعضها بعضا يعني قل أن تجد رحيم إلا وهو كريم لأن كل صفة توجب الأخرى وقل أن تجد كريم بغير حياء لأن الحياء يحركه عرفت وقل أن تجد أمين يكذب لأن الصدق الأمانة صدق في الفعل صدق في الفعل فاذا كذب فارق الامانه فالصدق يوجب الامانه لا تجد دائما الصادق يوصف بشنو يقال الصادق الصادق الامين لان الصدق يوجبه ولذلك في حديث ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يهلك عبدا نزع منه الحياء هذا هلاك ليه قال فاذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا مقيت وممقت يعني مكروه من الناس فإن لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة ذل ما عنده حياء ما يبى عنده أمانة قال فإذا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا فإن لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فإذا نزعت نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا فإن لم تلقه إلا رجيما ملعونا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه رواه ابن ماجه وقاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولذلك الإنقياد للحق ابتداءً إذا شخص ما خاشع ولكنه ينقاد للحق الحق سوف يخشع الانقياد للحق سوف يجعله خاشع ولو انه خشع دفعه ايضا الخشوع لان ينقاد للحق وقال ابن القيم الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالتذلل والخضوع قيام القلب وابن القيم رحمه الله تعالى من لطائف لطائفه في باب الرقائق مع سلفيته وتحريه لعدم القول بأن البدع تزكي النفوس وأن بعض الناس يريد أن, أن يكون عابد يكون قريب إلى الله ماذا يفعل تحبب لهم الخلوات يطلع الخلاء يمشي المغارة ويتقشف ويلبس اللبس الل المقطع والمرقع ويظن ان هذا يقربه الى الله هذا لا يقربه الى الله لذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر يقول رحمه الله يقول وانك لتجد بعض الناس يظن ان ترك الطيبات التي يقوى بها البدن على الطاعه وعلى الجهاد وعلى الذريه وعلى التربيه وعلى ذلك الطيبات تركها من الدين قال وفرق بين من جاب حدث الله في الجوع فرق بين من كان واقعه الجوع هذا يؤمر بالرضا ولكن الجوع لا يسعى له ابتداء يعني زول لو جاع يقول الرسول كان بربط الحجر وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال تسلية له لكن ما تقول له عند دف في الشارع أدي الناس أنا ما دايل وينوم جعل هذا يحاسبه الله عن حق البدن عرفت وقص على ذلك بدأ يحكي رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام حتى قال أن بعض العلماء ممن عرف عنهم العلم كان يقول نحن لا نتعلم العلم يشغلنا عن الله فماذا فعل؟ قال دفن الكتب ونقلوا في ذلك عن بشر الحافي وعن يوسف بن أسباب أنهم أرادوا أن يزكوا النفوس فذهبوا فدفن يوسف أسباب كتب كثيرة جدا أمام النيل وجاء النيل في فيضانه فغرقها قال ابن الجوزي سألت أحد أشياخي عن ذلك فسكت قلت له يا اخي بعض الناس يفعل هذا الكلام قال فسكت قال وتأويلي انا انه اذا دفن الكتب لما فيها من اراء واقوال قد تضل كان صاحبه ممدوحا اما اذا دفن الكتب النافعه فان في ذلك اضاعه مال إضاعة مال هذا تضيع المال ولا يتعبد الله الا بالعلم واقرب الطرق التي توصل الى الله العلم ولذلك إنما يخشى الله إذا قلنا أن التذكية والتقوى ومخافة الله رأس الأمر إنما يخشى الله من عباده العلماء هم أهل الخشية وأهل الإنابة وكذلك في صحيح مسلم قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا طبعا نحن عندنا هنا في السودان الخضر عليه السلام بيجي السودان بيجي يحوم هنا في السودان بعدين بيحوم هو لابس مقطع وبيشرب من السبيل من الزير بدل. مما يزول المسكين ولبس مقطع تقول لك الخضر اللي جاء شرب من السبيل بعدين انا حقيقي حومت الخضر هنا دي انا مقتنع بيها حومه الخضر هنا مشيت عند نوسي حضرت مؤتمر وقمت سالت الناس بتسمعوا انتم الخضر ده قاعد يجيكم بيجي قالت شو الفيشنون الخضر؟ قلت يا أخي نبي ناخذ إذا ما قاعد يجي قبّس مرقّع وشرب من الأزيار هنا. طلع أزيار ثواني عندهم. قلت يا صوت إيش ماشي؟ يا أبو راشد ما فيش نبض مشيت السعودية أول حاجة مشيت مكة. لقيت الأصنعة. أخذ من جوايا. أخذ شو أنا سوكلتي؟ سألت السعوديين بتاع العربية اللي مع من المطار. قلت اسمع الخضر قاعد يلاقيكم. أنا دار أوريكم من الخضر ده ما بيجي للسودان بس في العالم الإسلامي ما في. مشيت الدوحة، وقول تعالوا يا أخي الخضر ده ما قاعد يبين، تبين أن هذا الكلام اللي في السودان بعدين استغربته، متزور خضر يخلي المكيفات ويجي في كتاح هنا، يخلي العالم ده كله، الخضر ده بيجي السودان يا أخي اللي الخضر كان حي ما بيجي سودا، كان موجود، البجي يا أخي السودا قاعد يجي مش منه، قاعد يخلوه، العجب مش مودني، بعدين طلع عندك كلام خرافة، وقولك ليه؟ لأنه الخضر عليه السلام كان موجود. لا بد ان يكون له دور في امه الاسلام في الفلوجه ما ظهر غيرت الخضر ممكن يجئ السودان هنا كيف الفلوجه ما ظهر وما شفناه في افغانستان ولا في فلسطين ولا في دارفور ديماجه بعدين في علماء ومشاكل يقول يضبحوا الناس ولا ما يضبحوهم الخضر كان في مكان بريحنا النبي يديني راي ولا اقطع ذات بين الناس وجوهت ذات الخلافات اللي في هذه ناس يقولوا قباب وناس يقولوا ما في وناس يقولوا توسر بالصالحين وناس يقولوا كان الخضر ذا يجينا اللي يديني راي قاطع في المساله وما محمد الا رسول قد خلت قد خلت قد خلت من قبله الرسل الرسل الخضر قد خلا و... وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والخضر قبل النبي عليه الصلاه والسلام وقد وصف بالبشريه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ولم يظهر الخضر مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب عليه ذلك لو أنه كان حيا لأن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر الخضر لا في بدر ولا في وحد ولا يوم الخندق والأحزاب ولم يظهر في فتحات الإسلام بس الخضر بجينا في السودان هنا بس ها؟ بس بيجي في السودان بس فانا اقول هذه من الخرافات هذه النواحي تدل على ان منهج السلف في التزكيه منهج لطيف لكن ابن القيم يحاول ان ياخذ من المنهج الصوفي ما يفيد وهذا من عدله وانصافه فان بعض العبارات المشكله في في المدارك المبهمه يحاول ابن القيم ان يخرجها على أحسن التخريج بما يوافق الاصول كتابا وسنة وهذا جيد ثم أنه استفاد من الألفاظ الرقيقة الموجودة في بعض الأدبيات عند الصوفية واستطاع أن يستفيد منها أما في أصول الأفكار المنحرفة فابن القيم رحمه الله تعالى ما أخذ بها فقوله أن القلب يقوم هذا من التعبير اللطيف حتى أنه كان يقول في بعض المواطن ككتابه الفوائد او مفتاح هذه السعاده كان يقول بان القلب ايضا له سجود كما ان للجوارح السجود وفي اخر منازلي اياك نعبد واياك نستعين في المجلد الثالث الحمد لله الان نحن انا قد فرغنا من شنو من المجلد الاول ثلث الكتاب في اخر الكتاب يتكلم عن معاني الوضوء وان اجل معنى في الوضوء أن يتوضا القلب كما أن الجوارح تتوضأ وذلك بنظافتها وإقبالها وطهارتها وتجليتها وتجليدها عن الخضوض اقبالا على الله عز وجل فهو يقول أن للقلب سجود كما أن للجوارح سجود غير أنه يقول غير أن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة وهذا هو الفرق بين سجود القلب, بين سجود القلب وبين سجود الجوارح. القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة فهذا الخشوع يقول ابن القيم ومن علاماته أي من علامات الخشوع أن العبد إذا خولف ورد, إذا الحق ورد عليه الحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد وهذه صفة طيبة وهي موجب من موجبات الخشوع الخاشع اصلا لأنه ساكن لله هو يحاول أن حتى إذا خالف الحق ونبه وبين له سرعان ما يرجع وذلك لخشوع تملك قلبه ولذلك هذا يوجب أن الخشوع قرين, قرين الإخلاص بمعنى الخشوع قرين شنو إخلاص ليه؟ الرجوع إلى الحق يحتاج إلى إخلاص شخص بين له الحق ولم يرجع هذا تأكد أنه إما ينظر إلى الناس وإما أنه يلتفت إلى نفسه وإما أنه كذا يمنعه هذا من الرجوع إلى الحق أما المخلص لله والذي يقصد الله ويريده ودار الآخرة ويريده وجهه لا يهمه أن يقول الناس عنه أنه رجع أو قالوا أو طعنوا فيه لأنه رجع أو سخروا منه لأنه رجع لأنه لا يعامل الخلق إنما يعامل الخالق وهذا أيضا معنى لطيف جدا من معاني الخشوع ويقول أيضا الخشوع خمود نيران الشهوة للشهوة نيران مؤثر بالغ جدا مناسبة الشهوات بالنسبه للشباب خطرة جدا ذلك وأنا أعطيك مثال الشهوة قال ابن القيم أراد الله عز وجل بالشهوة قال الشهوة أصلا لا توصف لا بمدح ولا بذم يعني تقول الشهوة سيئة ويقول الشهوه شنو طيبة فإن من الشهوة شهوة ركبها الله في الإنسان ليقوده بسلسلة الشهوة إلى اعمار الكون إن جاب الذرية لا يتم إلا بشهوة فسبحان الذي نزه نفسه عن الصاحبة وأودع في القلوب الشهوة ضعفا ليعمر العباد والخلق هذا الكون سيأجيب أيوة هذه الشهوة إذا في شاب ماشي في الشارع ملتزم ومستقيم وصلي في المسجد جاءت امرأة وأحس بها ربما ينظر إليه يرفع بصره وينظر إليها وهو لا هو وهو لا يريد ولكن سلطان الشهوة في النفس قوي لذلك يقهر هذا صحيح يعني أزولكم ماشي في الشارع يلقلوا واحد بدون ما يكناه يا عائل. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك في ذم الهوى قال وبعض الناس يتطلع إلى النساء وينظر إلى الحرب ولو أنه نظر إلى نساء الدنيا جميعا وبقيت امرأة واحدة لنظر إليها لتكون أجمل من اللائي راهن وإذا تغطت عنه المرأة ازداد هيمانه وتطلعه لرؤيتها ولذلك تجد الشهوة لما تحصل فتنة تزين للشباب الحرام أصلا وهذا وهذا صحيح قد يقول الإنسان متزوج بجميلة ولكنه لا تفتنه إلا امرأة الشارع والسبب المرأة عورة حديث, حديث التدمزي إذا خرجت استشرفها الشيطان يعني زينها الشيطان استشرفها عرفت ولذلك الشهوة تسكن إذا رأى أحدكم امرأة لا تحل له قال فليأتي أهله فإن فإنه له أسكن يعني أسكن لشنو لشهوته وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب وهذا أيضا من الخشوع أو ممكن يكون هذا أثر من آثار الخشوع الخشوع محله القلب ما في ذلك شك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صلاته يعبث بلحيته وبثيابه قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه لو خشع قلبه لخشعت شنو؟ جوارحه غير أن ابن القيم يقول بعض الكلام في هذا الموضع وبعضه في مواطنة أو مواضع أخرى أو من كتب أو في بعض كتبه يقول رحمه الله تعالى الآداب رشح المعارف الآداب رشح المعارف ما معنى هذا الكلام؟ الآداب رشح المعارف من قدح في ذهن الشخص من علم ومعرفه بالله يظهر ذلك ادبا الآداب رشح ما هو الرشح ما يظهر الآداب هي رشح المعارف يعني المعارف هي التي تنضح بالآداب الآداب رشح المعارف وعنوان الظواهر دلالة البواطن وعنوان الظواهر أشياء الذي في الظاهر سببه ما كان في شنو في البواطن ثم مع هذا المعنى ربط ابن القيم نعم الخشوع في القلب ولكن لا بد أن يظهر له على الجوارح أثر لكن الأعظم من ذلك معنى تصنع الخشوع بيم. يعني بمعنى قال ابن القيم وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إياكم وخشوع النفاقي قيل وما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع ورأى عمر رضي الله عنه رجل يبالغ في الخشوع ويطاطئ الرقبة قال يا صاحب الرقبة ارفع الرقبة إن الخشوع ليس في الرقاب الخشوع ليس محله الرقاب إنما مكانه القلب ولما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الشباب يتمايل ويمشي بشيء من التماوت قالت ما و... من هؤلاء قالوا نستك قالت كان عمر رضي الله عنه إذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا أطعم اشبع وكان هو الناسك فهذا فيه أنه أن الخشوع لا يتصنع له وكان حليفة رضي الله عنه ابن اليمان يقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع هذا صحيح وتكلم عن آخر الزمان أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا في آخر الزمان يصادف تقوش جامع كامل مليان ما احتقى ليزول واحد خاشع أحاولت الله بالله يا أخي هذا شيء عجيب هذه المقدمة ابن القيم نبدأ في كلام الهروي بشرح ابن القيم له وما يظهر لنا من معاني فيه يقول صاحب المنازل هو من الهروي رحمه الله تعالى الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم او مفزع او ممكن يكون مفزع بالفاعل ومفزع على على اسم شنو على اسم المفعول بمعنى لو قلنا أنه ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع كل جالس منا يروم سبيلا وطريقا للخشوع لو قلنا ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع في تقديري الطبيعة طبيعة الإنسان ونفسه أخطر شيء يعيق الإنسان نفسه ونعوذ بالله من شرور انفسنا النفس خطرة ولذلك جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لو ان لأحدكم لو انه كان لاحدكم صاحبا ان اطعمتموه وكسوتموه واكرمتموه افضل بكم الى شر غايه وان اجعتموه وعريتموه واهنتموه افضل بكم الى احسن غايه قالوا بئس الصاحب يا رسول الله قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم يعني لو في زور انت تكرموا وبيكون ماشي كعب وكلما تهدهم مش كويس هذه هي النفس كلما انك ركنت اليها كلما كان هذا باب من ابواب الهلاك فالمقصود هنا قوة النفس ابن الجوزي يرى انك ان الامر بالخير يحتاج الى مجاهدة والشرط فعله لا يحتاج إلى مجاهدة ولكن النهي عن الشر يحتاج إلى مجاهدة أكبر وشبه ذلك بماء قال إن الماء إذا انحذر من أعلى سهل ولا يحتاج إلى من يدفعه ولكن الماء إذا رفع من أسفل إلى أعلى يحتاج إلى من يرفعه والسبب وذلك كالنفس النفس أصلا طبعها أن تميل إلى الشهوة وأن تنحدر نحو الشهوة لا تستطيع أن تقول لإنسان يعني نم نوم يعني نوم, نوم كثير لماذا لا ينبصي أي زل بنوم لكن قلت لقوم ذاكر استذكر الدروس في الامتحانات هذا صعب صلاة الفجر كون زل نوم أسحل شي أن يقوم في وقت الفجر ويصلي هذا يحتاج إلى مجاهدة النوم هو جزء من طبع النفس ومن خمودها وخمولها فقوة النفس أو قوة النفس المتعاظمة والطبع والميل إلى ذلك هو مما يعيق الخشوع والخشوع هو خمود النفس وهمود همد همد يعني شنو سكن همد ودلعله مما هو مشهور المصح بيقول شنو لا يقول لك همدوا ولا شنو ولا ما فكلام جد عندكم همدوا همد ولا شنو بقولهم يعني ثبتوا وقهروا وأنزلوا فهمود الطباع إخوانا لأن الطباع أصلا مش مشرئب إلى الشر همود الطباع هو الخشوع لمتعاظم أي شيء عظيم ولذلك مما يعين على الخشوع الهيبة يعني مما يقارن الخشوع الهيبة كلما عظمت هيبة الشيء في نفسك كلما خشعت له عرفت وأيضا المفزع الشيء المفزع الشيء المخيف قد تخشع له شنو قد تخشع له طيب يقول هو ابن القيم لكنه يرى أن الخشوع يلتئم مع الهيبة والتعظيم والمحبة والذل والانكسار الخائف إذا خاف وأصابه انكسار وذل خشع والمعظم للشيء إذا أصاب قلبه هول الشيء وعظمه وأحبه أيضا يخشع هذا مما يعني ما يقارنه يقول الهروي وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع والاتضاع لنظر الحق طيب هذا الكلام معناه التذلل للأمر أن يأخذ بالأمر وان يسلم به دون تردد وأن لا يعارض أوامر الله لا بذوق ولا قياس ولا سياسة ولا رأي ولا تقليد هذا التذلل للأمر ويعني بصورة أوضح مواطئة الظاهر للباطن والتذلل للأمر أهم شيء أنك تأتي الأمر ملتمسا فيه الهدايا أن تأتي الأمر من الأوامر ربانية وأن تتمس في جنو في جنو الهدايا من الإشكالات عند الناس عدم التفريق بين مفهوم الاستحباب وبين فعل الاستحباب بمعنى بمجرد ان تقول هذا الامر مستحب هو سبب من اسباب التزهيد في الامر وهذا خطا تقول اشذا ما واجب لكن مستحب لخلاص الحمد لله يعني اذا قيل ان هذا الامر مستحب كان مزهدا في الامر وانما قيل مستحب ليكون شنو مشجعا المستحب مستحب والمستحب مستحب عند من عند الله عز وجل أليس هذا بأمر مش له فيدخل في ذلك كل الأوامر لكن ليس على سبيل الإلزام إنما على سبيل التخفيف يعني على سبيل التخفيف للناس لكن لا يعني أن يذهل الناس في الأمر المستحب ثم يقول والاستسلام للحكم ويقصد بذلك العلامه الهروي الإسلام والحكم يقول ابن القيم قد يراد بذلك الحكم الدين الشرعي وقد يراد به الحكم الكوني القدري بمعنى أن يستلم الحكم الشرعي فلا يعارض الحكم لا بشهوة ولا بشبهة الشهر الثاني في فصله في الملل والنحل في بداية الكتاب تقريبا صفحة 16 قال رحمه الله تعالى شيء عجيب قال وأول من عارض الأمر بالرأي إبليس قال خلقتني من نار وخلقتهم من شنو من طين كويس وأول من بدأ القياس الفاسد وليس القياس الصحيح لأن القياس الصحيح أمر الشارع به الشارع به فقال فاعتبروا يا أقول شنو يا أقول يعني قايسه إنما القياس الفاسد وهذا قياس فاسد قال خلقتني من نار وخلقته من طين هو يظن أن النار أفضل من شنو؟ من الطين وعند التحقيق الطين أفضل أول شيء الطين من صفتها السكون والرزان والنار هوجاء والطيش نعم وفي الطين إعمار كيف؟ البنى بالطين والاكن يزرعوه في الطين والنار تاكل ما زرع وتهدم ما بني والطين من صفتها التواضع والنار الكبر دائما ترى النار تروم شنو تروم اعلى تروم اعلى تروم اعلى وترمي بشهب شنو وابليس اتي من هذا الباب انه رد الحكم الشرعي لامر بدا له فعارض الامر فعرض الحكم الشرعي بشنو بشهوه وبشنو وبشبهه ولكن هنا فرق لطيف التذلل للامر والاستسلام للحكم في فرق بين الامر وبين الحكم الامر قاعده الحكم الحكم دليل بحكم كيف بعد ان يؤمر به ففي بدايته كامر يحتاج الى التهيؤ وبعد ان يصير حكما يحتاج الى التزام أن تلتزم الأمر، وأن تستسلم شنو وأن تستسلم له، كويس؟ والصواب هذا ده الاستسلام للحكم شنو؟ أشطعي الله قال لي خلاص الكلام انتهى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام انتهى ما تقول لكن يا أخي أنا أرى وأنا أعتقد وأنا أفتكر ولو الموضوع كان به كذا كان بيكون أحسن وما لونتو كان حولت الموضوع ده فيه شنو يعني؟ اي زود يقول لك ااا يا شيخنا لكذا لنا... شوف لنا اكيد في لنا مخارجه يا اخي شوف لي مخارجه للموضوع شوف لك مخارجه كيف يعني اقطع عليك اشيل من راسي اخرجك أخرجك من راسي قلت يلا شيخنا شوف لنا مخارجه كويس بعدين في ناس عندنا الهوى يعني واحد يجيك داير داير شيء كما افتيت كما يريد هو اكيد الزود ما, ما عنده علم ده ما عنده علم الزود ده ديك بي عنده علم متين ها لما يوافق الأهواء أعوذ بالله أعوذ بالله كويس طيب فقال الحكم الديني الشرعي والحكم القدري أو الكون القدري بمعنى أيضا أن تستسلم لما قضاه الله عز وجل عليك وقدره في أمور حياتك فتستسلم لله استسلاما كاملا وانت تعلم أن الله عز وجل يريد لك الخير كويس مثلا امرأة يريد زوجها يريد زوجها طلاقها زو يعني زوجها ذا شنو طلقها هي ترى انه لو طلقت قرب البيت وعلينا ان نسعى ان لا يقع الطلاق درقه ولكن اذا وقع عليها ان تستسلم والاستسلام ان تعلم ان هذا خير ان هذا شنو خير كيف تقول انكر ربنا اديها شنو أحسن منه خير ولا ما خير كويس وأمكن الله ما يدي أحسن منه برضه خير تتعب وتشقى بدون زوج وتصبح مطلقة وتعاني لترفع درجاتها وتدخل الجنة بهذا الأمر ويوم القيامة تقول الحمد لله أنه أنا طلقت والحمد لله أنه ما زوجت بعد بعد ما طلقت الخير لا يعلمه إلا الله عز وجل عشان كده قال عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك. لأن أقدار الله وإن بدأت للإنسان أنها شر فالشر كما قال ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل والشر في مفعولاته وليس في أفعاله الناس بجعوا شر واحد دكتور زول شر ولا ما شر وكلهم خلقهم من؟ وأعمالهم خلقهم واشنو؟ وأعماله لكن هذا فيه حكمة فعله لخلق العباد على هذا التباين الموجود بين الناس والسعي الشتى الموجود هذا لحكمة الابتلاء والاختبار والمدافعة والتنحيص والجنة والنار كل هذا الفعل على حكمة تامة سبحانه وتعالى ولكن المفعولات قد يحصل منها شنو؟ قد يحصل منها شنو؟ قد يحصل منها الشر طيب قال والاتضاع للحق يا سلام الاتضاع للحق الحق المعني الاتضاع لنظر الحق الحق هو, هو الله عز وجل هم يعني يراد به هو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل وصف نفسه بأنه شنو بأنه الحق لنظر الحق قال الاتضاع معنى الانكسار ينكسر لنظر الله له وهو طائع لماذا؟ هذه لطيفة عجيبة جدا لأن الله يطلع على قلبك سبحان الله يعني أنت تفعل الفعل وظاهره طيب وأنه على استقامة تامه وأنت مخلص حتى الاخلاص لو أن فيه بعض قوادحه مما لا تدركها أنت ولا يدركها من حولك أو ممن هم حولك فإن ربك يطلع على كل شيء سبحانه فهو لأنه عمل الخير لكن فعل الخير هذا أوجب له شيء من شنو من الخشوع الشديد ليه لأنه يعلم أن الله اطلع على قلبه ومهما استقام القلب فلا شك أنه باعتبار الضعف والطبيعة والجبلة البشرية والإنسانية بد أن يكون في الإنسان شنو أن يكون في الإنسان بعض الضعف نعم فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور هذا يجب للعبد اتضاع لنظر الحق واطلاعه سبحانه على قلب شنو على قلب العبد سبحان الله يا إخوان سبحان الله أنت قد يعني تفعل شيء الناس تحاول كل يخسموا أن العمل مخلص وإنك تزور كويس لكن والله لا يعلم حقيقة كل نفس إلا الذي براءها ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها سبحانه وتعالى هنا آية تناسب مقام الاتضاع بنظر الحق ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وخاف مقام ربه تحتمل التفسير الأول خاف مقام ربه بأن الله اطلع التفسير قلناه هذا بأن الله بقدرته الكاملة وعلمه التام قد اطلع على ما في قلبك وانت تخاف مقام الله في هذا الباب مقام الله أي نظر الله لقلبك ونظر الله لك هذا من من خاف هذا المقام وخشيه أوجب هذا له خشوع يقول ربي يراني ربي كذا هذا, هذا يوجب له خشوع فلا يتصنع ولا ولا الأمر الثاني مقام ربه وأما من خاف مقام ربه أي خاف مقام لقاء الله يوم القيامة وهذا مقام العبد يخشاه ويخافه ويخافه أو يخافه أو يخافه أيضا فإذا تذكر لقاءه لله خاف او جبله محارب للهوى طيب الدرجة الثانية طبعا قلنا أن الدرجات عند الهرب ثلاث الدرجة الثانية من درجات الخشوع ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتسنم نسيم الفناء طيب ترقب آفات النفس والعمل يخشع الإنسان إذا راجع عيوب نفسه وعيوب العمل طيب ما هي العيوب الكبر العجب الرياء ضعف الصدق قلة اليقين المقارن للعمل أن تعمل العمل وأنت مستيقن بالاجر الذي في العمل طيب تشتت النية قول ما في رياء العمل لله لكن النية مشتته تشتت النية الهوى النفساني الهوى النفساني يعني الإنسان يكون عنده هوى خفي جدا يعني مثلا شخص يستمع إلى إنسان مجرد استماع يستمع إليه من وجهة نظر هو يستمع إليه و.. و.. وعنده رأي في الشخص هو يستمع إليه طيب إذا قال مقالة الشخص الإنترنت الرأي، وسئلت عنها قال لي قال شنو الهوى النفساني يدفعك إلى أن تصير القول قول القائل على حسب شنو على حسب ما تريده وتهوى وقد يقول كلام محتمل الخطأ وصب أنت تحمله على الخطأ لأن هذا هو شنو هواك شنو هواك النفساني شوف الشيء هذا ولذلك الهوى النفساني وبالجملة عدم إيقاع العمل هذه آفات العمل عدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل عرفت هذه إشكالات والإنسان كلما نظر إلى عيوب نفسه وافات وافات عمله كل ما كان هذا يعني ادعى لاستدعاء الخشوع الى القلب تستدعي الخشوع تناديو تجر تجيب القلب ترقب آفات النفس والعمل أي انتظار آفات النفس وآفات العمل لكن هنالك خطوره بعض الناس كما قال ابن العمل الصالح يوجب فيه عجبا وكبرا وان كان خفيا وإن كان خفيا كبر خفي وعجب خفي أشوف دائما العبادة العباده فائدتها انها تفضي الى الخشوع والى التذلل والى التواضع فاذا اوجبت او حصل ضدها كان في العمل وفي النفس خلل مش في العمل كعمل عمله ليس خالص لله عز وجل العمل في ظاهره صحيح فمثلا قيام الليل عمل صالح ولكن من قام الليلة ولم يستفد من ذلك الا عن الخلق تعاليا وكبرا هذا اشكال وهذا سوف نعرفه يعني بعد قليل في في النقطه الثانيه قال ورؤيه فضلي كل ذي فضل عليك اولا ان لا ترى ما اعطاك العباد اياه انه من حقك تعبتا الناس اكرموك تقول اصلا هم المفروضك اكرموني احترموك تقول هم ما عملوا حاجه ذاته ما حد نقصوني ده ما احترموني كويس انا اصلا مرضي احترموني تقول ليه يا اخي شنو تحصل شنو صح او ما صح فالا يرى فض على ذي فض كان عنصر من المعتمر رحمه الله تعالى يقول اذا قدم الي رجل كوب ماء كأنما دق ضرعا من أضلاعه قال مويه. قال كأنما دق شنو ضرعا من شنو من أضلاعه بل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكافر على المعروف وقاعدته الشرعية من لا يشكر الناس لا يشكر الله هذا صحيح لأن من فيه هذا النفس في التعامل مع الناس هو نفس نفس أخلاقي نفس, نفس إنساني يعني مثلا معامل الخلق بيحت... أصحابه باعتبار أنهم بشر ولهم كرامة فإذا خدمه خادم يقول له يا ربيعة لقد خدمتني وإني أريد أن أكافئك ما قال أصلا لازم يخدمونه نحن لاتنا متعبانين معهم في اليو والنهر نعلم فيه نجارين معهم ونفرضهم جاتوا يخدمونه أصلا ما في طريقين يخدمونه ما كذا؟ كده قال انا قاعد المفروض يخدموني قال اريد ان اكافئك وهذا يدل على الاحساس النبيل هذا احساس شنو يسمى احساس شنو نبيل جدا بالمناسبه منه عليه الصلاه والسلام فهو ابن تيميه يقول في هذه الجزئيه ولا ترى ولا ترى لنفسك على الاخرين حقا ولا فضلا ابن تيميه قال شنو قال العارف لا يرى له على أحد حقه، العارف لا يرى له على أحد شنو؟ حقه. شوف السلفة عندهم فقه عجيب ابن قدامى المقدسي قال شيء عجيب قال لو أن معلما علم طلابه لكان حق الطلاب عليه أكبر من حقه عليهم في ذلك الناس العند الحق على الثاني منه أكثر العند الحق على الثاني منه القدر مش كده لا عند السلف قد ليه قال لأنه وهبك عقله وقلبه وهذا لا ثمن له وثق سلمك فكره لتشكله وقلبه لتصيغه وتدخل فيه هذا معناه انه صاحب فضل ويد عليك وهذه درجه حال عجيب بده الناس بقول علي بن الحسين بن علي لما جاءه السائل وساله اعطاه وقبله قالوا انت صاحب الفضل علي قال لا انه يحمل لي وعني حسناتي يلقاني بها يوم القيامه هذا الفهم نفس نفس معادي قال ابن القيم ابن تيميه العارف لا يرى له على احد حقه ولا يشهد له على غيره فضلا ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب شاعجب كويس شوفوا عليك الله تشوف العارفين حس بالمستوى ده في في السودان ده ولا في العالم في في عارفين في عارفين والله شوية بيكونوا في يعني لكن ماكو كوتر إلا رحمة الله ما بنقول ما في كويس النعم العارف لا يرى له على أحد الحق ولا يشهد له على غير فضلا ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب ابن القيم عقد مقارنة من ألف المقارنات من الأحاديث يقول رجل عابد كثير القراءة للقرآن جات هذا الرجل العبادة قامت بالظاهر ولكن شوف الكلب في ركن وفي زاوية بعيدة من زوايا القلب قام نوع من الكبر والعجب افضى به إلى الهلاك الخويصر التيمي أتى غائر العينين من كترة البكاء بكاء من في حفل ولا في دوبيت بكاء من القرآن غائر العينين ناتئ الجبهة كويس أتى يحقر يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم عباد ألا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لانه إذا وصل إلى درجة من هذا ينظر إلى الآخرين بعين الاحتقار والنقيصة فلا يسمع ولا يجيب ويحتقرهم لعصيانهم ويرى أن له عليه وأن له أنه أفضل منهم حاله شوف الحالة دي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه شوف المقارة الثانية قال وأتى رجل كثير السكري بسكر كثير. يجلد ويقام عليه الحد يلقب بحمار حديث في البخاري كان مع شربه للخمر يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلبه ويضاحكه بضحك الرسول العابد الصوام القوام ادخل الحزن على قلب رسول الله واساء اليه وطعن في عدله اعدل فانك لم تعدل وأوجب له هذا نوع من الجرأة والله هذه قسم ما أريد بها وجه الله جرأة ما عاديه وكثير السكر مع ما عنده من السكر أوجب له شيء من السكون ولم يتعالى ولم تحصل له نفرة وكان قريش سلم يضاحكه ويمازحه قال النبي في العابد يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد وشر قتلى تحت اديم السماء وكلاب أهل النار مع ما عندهم من عبادة الخوارج مناسبة عندهم جلد على العبادة وصبر حتى على القتال ما عاد وشجاعة فائقة مفتكت عبد الرحمن بن ملجم الخارج الذي قتل عليا لما عذل ما تأفف ولا توجع ولا تأخر الصلاة قال ولا قال كده فأرادوا أن يقطعوا لسانه فتكلم قال دعوا دعو لي لساني وجعل يبكي قالوا ما يبكي قال أخشى أن أتعطل عن ذكر الله ساعة ماذا لي يقنب بدون ذكر الله وعمران بن حطان شعرهم قال ماذحا عبد الرحمن بن ملجب على قتله علي رضي الله عنه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوف البرية عند الله ميزانا قال أكثر ذلبي بحسنات يوم القيامة من قتل علي بن أبي طالب وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام يا علي أشق الأولين عاقر ناقة خدار بن سالف وإنه كان رجلا عظيما في قومه كزمعة وأشقى الاخري الآخرين مخضب لحيتك بالدم وقد فعلها عبد الرحمن بن ملجم اشقى شو أشقى وأما الذي يلقى بحماره وكان يشرب الخمر ويضرب ويجلد وقيم على الحد ثم يأتي ويشرب ثانيته ويجلد ويقمع في النهاية مع هذا قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى ولا يتوب قال لا تلعنوه فوالذي نفسي بيده انه يحب الله ورسوله ابن القيم عقد مقرره بتندل قال شفته شوف ده فعباده الظاهري التي تكون صوره بلا قلب حي فيه من الخشوع والسكون والاقبال والذل والانكسار لله عز وجل هذه عباده لا تفيد صاحبها انما تخرج به الى الغرور ثم الى الخروج عن حد الاعتدال كما خرج بذلك الخوارج أما تسنم نسيم الفناء الفناء تكلمنا في كثير من المنازل عن الفناء المعني هنا أن ابن القيم إلى الفناء إلى الفناء بمفهومه الذي ليس فيه نفس. الفناء الذي يقول أنه لا فوارق ولا فواصل بين الخالق والمخلوق هذا كفر اعوذ بالله الرب عبد والعبد رب ألا ليتشعري من المكلف فهذا كفر اعوذ بالله أما الفناء هذا الحلاج نعم كويس وملك الكلب والخنزير الا هنا وهذا ايضا ضرب من ضروب الكفر وما الله الا راهب في كنيستي اعوذ بالله شفت كده اما الفناء المعني هنا ان يفعل الانسان العمل وأن لا ينظر الى هذا العمل وأنه كانه لم يعمله وذلك بنظره الى الله ورجائه في ثواب الله هو يفنى بأن الله وفقه لأنه يرى أن الله وفقه لا ينظر إلى العمل الذي شنو؟ عمله هذا شنو الدرجة شنو الثانية الدرجة الثالثة والأخيرة قال حفظ الحرمة عند المكاشفة حفظ الحرمة عند المكاشفة ويراد بهذا حفظ الحرمة عند المكاشفة الإنسان إذا وصل درجة من العبادة قد يتعامل شيء من الانبساط يقول له خلاص أنا الله تاني ما بيعذب الله تاني ما بسوي لي الله تاني ما بسوي لي بنوع من التدلل الدلال فعليه الخشوع هو حفظ الحرم عند المكاشفة لأنه من تسد من التقوى وشعرت انك تبجزه كويس وبيجيت ما تعمل معاصي اياك أن تدل بهذا فيؤدي هذا إلى أمن لله سبحانه وتصفية الوقت من مراءات الخلق والمراءاتنا معنا أعمى مش تصفيه الوقت معناه يحفظ اوقاته لا لا هذا معنى اعمق تصفيه الوقت من مراءاه الخلق يعني يحفظ حاله مع الله يعني عنده لذه في منايات الله له اقبال له خشوع له اخلاص له ورع له كذا يحاول لا يطلع العباد على حاله كويس وتجريد رؤيه الفضل وتجريد رؤيه الفضل يعني أن يرى أن الفضل والإحسان من الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله ولو تأملت منهج الأنبياء والرسل وأهل الصلاح تجد أنهم ينسبون الفضل إلى الله فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان أعمل صالحا ترضاه فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ارجاء الفضل الى الله هو طريق الرسل والصالحين وهذا مقام التقديم مع الله سبحانه وتعالى طيب ختم ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل من عنده حول مساله فقهيه وهي الصلاه امتدح الله عز وجل من خشع فيها بقوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طيب قال اذا فقد القلب الخشوع بالكليه بطلت الصلاه اجماعا شخص صلى صلاه ما فيها اي شيء من الخشوع بطلت الصلاه والدليل حديث المسيء صلاته قال صل فانك لم تصلي فالخشوع إذا فقد بالكليه طيب لكن إذا غلب الخشوع على على عدمه هل تعتد بهذه الصلاة أيضا تعتد بهذه الصلاة اجماعا ويكتب له من الصلاة بقدر ما ما وعى وعقل حتى إن بعض الناس يبلغ من الصلاة عشرها طيب ولكن ان كان فيها خشوع وغلب عليها عدم الخشوع وهي احوال الحاده الاولى ان لا يكون فيها خشوع بالكليه الصلاه باطلة ان ان يكون فيها شنو خشوع غالب ولكنه ليس بتام فالصلاه شنو صحيح اجماعا اذا غلب عدم الخشوع مع وجود بعض الخشوع ما الحكم في ذلك كان بعض اصحاب الامام احمد وأبو حامد الغزالي لا يعتدون بهذه الصلاة ويرون اعاده تعادل الصلاه الصلاة وحاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقارن بين أقوالهم فالذين قالوا بأنها لا يعتد بها قالوا بأنه الصلاة كجارية تقدم لملك الصلاة كجارية تقدم لشنو؟ لملك فلو قدم للملك مقام الملك يقتضي جارية حسناء اي ملك ممكن يدي له وحده شنو قال فلو قدم للملك جارية شلاء مشلوله او عوراء لما قبلها ومن صلى لله صلاه وقدمها وهي شلاء لا يقبلها الله عز وجل لانه ملك هذا يعني ان قوله وهنا اورد أورد القيم قوله ويدل المصلين الذين هم عن صلاتهم شنو ساهون وفيها دليل على عدم قبول الصلاه كيف شو الدليل وين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون تحتملوا او يعني قال فيها ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون عن وقتها عن شنو وقتها ده ده, ده تفسير من تفسير مسعود والذين هم عن صلاتهم ساهون حضور القلب وخشوعه وهذا تفسيرنا عباس وكلاهما مطلوب طيب القائلين بعدم القبول بماذا استدلوا شوف الدليل بتاعه قالوا ايهما اكثر وجوبا الوقت ولا الخشوع أيهما أكثر وجوبا في الصلاة الوقت ولا الخشوع الخشوع ليه لان الوقت ليس مقصود لذاته انما هو مقصود للعباده واما الخشوع فان مقصده شنو؟ لذا تشوف القيد بقول شنو؟ والدليل على ذلك انه يمكن ان تجمع الصلوات لفائده لفائده الخشوع تجمع الصلوات المسافر يعمل شنو؟ ممكن يصلي الظهر وشنو؟ والعصر والمغرب والعشاء فجمع الصلوات دل على ان الخشوع اجل من شنو؟ قال فإذا كان صاحب المضيع للصلاة وقت مذموم فكيف بمن أضاعها قلبا وحضورا أما الذين قالوا أن الصلاة لا تبطل قالوا أن هذا أحكام الدنيا في أحكام الدنيا طالما أنه فيها خشوع طبعا إخوانا حتى الفقهاء الأئمة الأربعة يختلفوا في مقدار الخشوع يعني متى يقول إنسان خاشع مثلا في السجود بمقدار ماذا؟ الراجح عند الجمهور بمقدار التسبيح مرة بمقدار التسبيح شنو؟ مرة في الركوع متى؟ ما هو الحد الأدنى؟ مش الاعلى الحد الأدنى للخشوع ما هو؟ استقرار الجوارح وشنو؟ وشنو الذكر فهذا هم يتكلمون عن الحد شنو؟ عن الحد الأدنى فيقول أنه ابن القيم يقول يحكم بصحة صلاة المنافق والمرأي يحكم بصحة صلاة شنو المنافق شنو والمرأي لكن في نهاية الأمر قد الصلاة ظاهرا صحيحة ولكنها في الباطن حقيقة قد لا يقبلها الله عز وجل هذا أمر أمر الأخير قال لماذا يقول ما يقبل وما يقبله لكن إذا أداها وفيها شيء من الخشوع البسيط ولو ولو لم يكن غالبا فإن الصلاة شنو فإن الصلاة صحيحة وبنقيم رجح هذا القول القوي القيم رجح شنو رجح هذا القول وهذا يعني لا يعني أن يكتفي الناس بهذا الحد الأدنى من شنو من الخشوع ولكن أي يزيدوا طبعا ده القول ده كويس يعني لأنه كان بالقول الأول ده صلات كثير من الناس الله أعلم قبلنا يعني تقبل مننا صلاتنا يعني بيكون فيها بيكون فيها لك, لك لك كثيرا ولذلك يعني هذا القول الأنسب والاوضح بارك الله فيكم